بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسف إذا غصب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد